قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم قل هو الرحمن وامنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل ارايتم ان اصبح ما Aku mghoran, fani yati kun